ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب متعجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذين وأنزل إليك من ربك هو الحق ويهديه ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط عزيز حميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إن لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام بيهن بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ان نَشَأَ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْتَتِر عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي لَهُ الْحَدِيدَ أنعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلْنَا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذْنِ ربه وَمَن يَعْصِ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَرِيرٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ مِنْ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لَنَا هُوَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا أَذَابَتُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَوْتَ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغِيبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِمِّينَ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 وَهَلْ تَرَوْنَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَخَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلًّا مَّزَّقًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا بل الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندى لما راوا العذاب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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا سلفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا آمن وَعَمِلَ صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمن والذين يفعون في آياتنا أعاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق طيبا يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يقيفه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا إِشْكُمْ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما مِنْ من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسولين فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من إن هو لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب جاء الحق وما يرذئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قليل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوتر أخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأمنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد